فمن منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين م ن ز ل ة التعظيم والمقصود بالتعظيم تعظيم الله عز وجل وتعظيم آ ي ا ت ه وذلك أ ن الله جل جلاله وهو الملك العظيم أ ن ز ل آ ي ا ت ي في ا ل ق ر آ ن العظيم وجعل لنا آ ي ا ت ي في الكون نتفكر فيها فتدبر ا ل ق ر آ ن العظيم ع ظ ي م والتفكر في ملكوت السماوات وضرب التعظيم ل أ ن ذلك كله ي ق و ل إ ل ى تعظيم رب ا ك و ن سبحانه وتعالى والمسلم الموقن ب آ ي ا ت الله حينما ينظر في واقع التاريخ ا ل إ ن س ا ن وفيما يحدث للناس وما يحدث حولهم إ ن م ا ي ق و ل ه ذلك إ ل ى تعظيم الله عز وجل ف إ ذ ا أ م ي عن ذلك ولم ير ى آ ي ة الله عز وجل تتحقق بين ناظريه ف إ ن ه آ ن ئ ذ لن يكون معظما لله سبحانه وتعالى لقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه في ا ل ق ر آ ن العظيم في غير ما س و ر ة وفي غير ما آ ي ة من خلال اسمائه الحسنى وصفاته ا ل ع ل م ومن خلال أ ي ا م ه أ ي ا م الله التي يصرفها في الخلق ومن خلال أ ف ع ا ل ه سبحانه وتعالى خلقا و إ ن ش ا ء ا وتدبيرا و ت د ب ي ر ه الذي يطالع آ ي ا ت الله عز وجل يطالعها بمعنى يتدبرها ويتيح بفكره في ملكوتها ف إ ن ه سيتعرف على ربه وكل شيء يصيب الناس وجب على المسلمين فيه أ ن يكون طريقا إ ل ى معرفه الله عز وجل ف إ ن لم يفعلوا وعميت أ ب ص ا ر ه م وبصائرهم وتاهوا في غ ي ه م وضلالهم رغم ما يقع بهم فذلك هو العمل وذلك هو القول الذي يحق عليهم نعوذ بالله من ذلك القول الذي ا ل يحق فيقع ت د م ي ر نعوذ ب ا ل ل ه منه في قوله عز وجل و إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نهلك قريه مرنا نصرفيها ف ت س ق و ا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير ا حق عليها القول أ ي حقت عليها س ن ة الله في خلقه حينما يتمردون وحينما يمرقون ويصرون على العصيان والكفر ويصرون على الشرود بعيدا عن باب التوبه ف إ ن الله عز وجل ينزل بهم وبفاحهم عقوبته من تدمير البنيات ا ل إ ن ا ي ة و ت م ا ع ي ه الشمس و ت ن ز ي ق النفسيات وكذلك ضرب الناس بعضهم ببعض وفتنتهم بعضهم ببعض فحق عليها القول فدمرناها ت د م ي ر ا فهذا ا ل أ م ر إ ذ ن يجعلنا ب أن ي ج مستفيدين من ا ل ح ي ا ة التي نسمعها ونعيشها و ن ن ص ر ه ا مستفيدين منها عبرا ا و د ر و ف ا ترجع بنا إ ل ى ربنا تائدين م س غ فكل ر ي عاملين ن ف حدث يحدث إ ن هو إ ل ا نبيه فهي نذر وما ف ا ئ د ة النذر إ ل ا أ ن ه ا تشجع الضعيف الخامل الكسول على العمل ف إ ن لم تكن الحوادث التي تحدث بالمسلمين مركبا لهم إ ل ى الله عز وجل و س ف ي ن ة ل أ ع م ا ل ه م ف ق و د ه م إ ل ى بابه عز وجل تائدين عاملين مواسين حدوده ومواعيده عز وجل لا يخلفونها ولا يتخلفون عنها ا ذ م ي ك ذلك كذلك ف إ ن ه سيكون عليه لا لا تعظيم الله عز وجل إ ذ ن توحيد له سبحانه وتعالى ف إ ن ما يحدث ل ل إ ن س ا ن فرضا كان أ و ج م ا ع ة إ ن م ا يحدث بعلم الله و إ ن م ا يحدث ب إ ذ ن الله و إ ذ ا كان ذلك كذلك وهو كذلك ا ط ع ا فمعناه أ ن فيه خيرا للمسلمين مهما يكون من آ ل ا م و أ ح ل ا م فليس فيه إ ل ا الخير للمسلمين في مال المطاف ونهايته و إ ن م ا على المؤمن أ ن يرجع فيه إ ل ى الله عز وجل والرجوع إ ل ى الله رجوع إ ل ى اليقين و إ ل ى التعظيم و إ ل ى التسبيح وفي كل ما في هذه المعاني من تفريد و ت ج ر ي د وسوحيد الواحد لله القهار معاني التعظيم لله عز وجل كما ذكرت مبثوثه في ا ل ق ر آ ن ومن اشهر ذلك عند الناس آ ي ة ت الكرسي من سوره البقره التي فيها ما تعلمون من قوله عز وجل الله لا اله الا هو الحي القيوم فهو حي قيوم عز وجل وقد ورد بذلك انه اسم الله الاعظم و ل ح ي ا ل ق يجب ان ل يكون هناك امر ك ث ر من مره ة يجب ان ا يكون و م ر ه س و ا ء في ذ ل ك ملكوت ا ل س م ا و ا ت وملكوت ل ا أ ر ض و من ا ف ي ه مره ا بينهما خلائق دستة أو ك ت جلت أو صغرت كل ذلك أو صغرت ف الله عز وجل محيط به مدبر أ م ر ه و ش أ ن ه ورزقه ف ا ل ح ي ا ة إ ذ ن إ ن م ا هي من الله والموت إ ذ ن إ ن م ا هي من الله لا يملك ا ل إ ن س ا ن لنفسه موتا ولا ح ي ا ة و إ ن م ا ذلك من خطائف ا ل ر ب و ب ي ة توحيدا لاسمائه سبحانه وتعالى ومن أ ب ت أ س ر ا ر الدنيا والكون باجمله معنى ا ل ح ي ا ة الذي به نعظم الله عز وجل ت ع ظ ي م إ اذ هو سبحانه وتعالى يحيي ويميت وكفى بهذا الفعل العجيب تعظيما لله الواحد القهار فلا يملك أ ح د ل أ ح د ح ي ا ة ولا موتا و إ ن م ا الذي يملك ذلك الله رب العالمين وحده سبحانه وتعالى و ب ا ل ت أ م ل والتدبر لمعنى ا ل ح ي ا ة ت ب ط ب ح بعض ا ل أ ن و ا ر من معاني تعظيم فهذه ا ل ح ي ا ة التي نحيا بها ا ل آ ن ونعيش بها نحن أ ن ف س ن ا لا ندرك ك ن ه ا ولا طبيعتها ف ا ل إ ن س ا ن تراه حيا نشيطا يتحرك و ي ت ف ع ل ي ت ف ع ل مع ا ل ح ي ا ة ومع الاحياء واذا به بعد لحظات لسبب ظاهر أ و خفي يفقد تلك ا ل ص ف ة ا ل ح ي ا ة تعددت ا ل أ س ب ا ب والموت واحده ثم قال شاعره فمن يمت و بالسيف مات بغيره تعددت ا ل أ س ب ا ب والموت واحد سواء ح ر ب ت ا ل س ب ة لظهوره أ و لم تعرفه لخفائه فكل تلك أ ي ا ل أ س ب ا ب إ ن م ا هي جنود الله عز وجل ا ل م س خ ر ة وسننه التي بها عز وجل يدبر أ م ر الكون فهو قيوم ما الفرق بين ا ل إ ن س ا ن حيا وبينه ميتا هذا س ر لا نعلم منه إ ل ا آ ث ا ر ه ولذلك قلت لا نستطيع أ ن نعرف ا ل ح ي ا ة إ ل ا ب آ ث ا ر ه ا ولا نستطيع أ ن نعرف الموت الا باثاره و ه ذ ايضا ما ل أو أو الآثار بين الحياة أما الحياة ح حيث حيث ي بين لطيف ا أما ة هذه هو جوهر لطيف من حيث هو من من معنى مستحيل إ د ر ا ك ه عقلا لا يمكنش العقل ذكي فان حياتكم هي مستحيل ل أ ن ح ي ا ة ا ل أ ح ي ا ء م س ت م د ة من اسم الله الحي فهو سبحانه وتعالى حي محي و إ ذ ا آ ل بنا الامر إ ل ى اسماء الله الحسنى فقد آ ل بنا إ ل ى ذاته عز وجل وصفاته وليس لنا من إ د ر ا ك ذلك إ ل ا ا ل تسلي إ ث ب ا ت ا بلا ت أ و ي ل ولا تعطيل على عقيدة المثلين الصالحين المثلين ولذلك فبما أ ن ن ا لا نعرف ا ل ح ي ا ة فلا نستطيع أ ن نعرف、المثل. الموت الموت ا ل ح ق ي ق ة أ ي ض ا معنى مجرور لا يعرفه أ ح د حتى يذوقه و ب ذ ل ك قال عز وجل كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت ف ه ن ا ك يدرك ا ل إ ن س ا ن شيئا من ح ق ي ق ة الموت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث أ ي م ا العز و ا ل د ق ة في النظر و ا ل م ع ر ف ة رب العالمين إ ذ ن يحيط بالكون ويدبر أ م ر ه ح ي ا ة وممتع والكون كله محكوم بهذين ماكنش ي ح ا ج ة في الكون بما محكومش ب ا ل ح ي ا ة أ و بالموت كل شيء في ا ل أ ر ض وفي السماء كل شيء محكوم باسم الله المحيي وباسمه المميت ولا يستطيع أ ح د أ ن يفلت من ذلك ولا ان يكون خارج ذلك ا ن ط ا ق فالله عز وجل حاكم على الكون كله وهذا من أ ه م معاني الربوبيه وهو عز وجل مالك أ م ر ه كله ولذلك كان هو الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو لا معبود بحق س و ى ولا ينبغي أ ن يعبد أ ح د س و ى سبحانه وتعالى لو أ د ر ك المسلمون بل قبل ذلك الناس كل الناس ح ق ي ق ة ا ل ح ي ا ة لوحدوا الله عز وجل حق التوحيد ولكن الناس أ ص ا ب ه م العمى و ا ل م ص ي ب ة ا ل أ ك ب ر أ ن ق ص ة كبيرا من المسلمين الذين أ ن ز ل ت فيهم البصائر آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن هذا بصائر للناس كثير منهم وقص ة منهم أ ي ض ا أ ص ا ب ه م العمى عن أ ن يشاهدوا آ ي ا ت الله عز وجل في التاريخ وفي الواقع وفي ح ر ك ة ا ل إ ن س ا ن في ا ل أ ر ض وفي الكتاب قبل ذلك وبعدها المؤمن إذن اذا عرف ربه كان أ ك ث ر توحيد و أ ش د إ ق ب ا ل ا على ت أ ل ي ه عز وجل و ا ل ت أ ل ي ه إ ن م ا معناه الخضوع لسلطان الله م ح ب ة و م ه ا ب ة الخضوع لسلطان الله الواحد ا ل أ و ح د م ح ب ة إ ن ه المنعم سبحانه وتعالى ب ج م ي ع ن ع م خلقا وتقديرا و ه د ا ي ة ا ل ف ض و ع لسلطان الله م ح ب ة و م ه ا ب ة ل أ ن ه عز وجل ي ح ق ب من أ خ ل ف أ م ر ه وخانه نهيه وهو سبحانه وتعالى متحكم قاهر فوق عباده حينما ندرك ح ق ي ق ة هذه ا ل أ ش ي ا ء من خلال ما ن ق ر أ ه في كتاب الله ومن شهاده في و ا ق ع المسلمين ن بفتره خ ا ص ة كان أ و ل ا د ن ا أ ن يقول ن ا هذا إ ل ى توحيد الله عز ن وجل ل ه ح ق ا ل ت ح ي د و إ ل ى أن ن ر ج ع إ ل ي ه وحده م و ن س و الى و إ أن ن س ق ط من م و ا ج ب ن ا و كومبنا كل ا ل أ ص ن ا م و كل ا ل أ و س ع التي تبدل ع يوم من دون الله و هي كثير و انتجلت ف ي أ ش ك ا ل ا ل بشري ة أ و ف ي أ ش ك ا ل م ا ل ي ة أ و ف يشكري أ عراف و تقاليد وقراءات أ ر ب ك ت ح ي ا ة المسلمين و أ ض ا ع ت خطوه م عن أ ن يتخذوا الصراط المستقيم منهجا ومسلكا الى الله عز وجل ا ل ق ر آ ن واضح واضح في أ ن تعظيم الله عز وجل غ ا ي ة الغايات الله لا إ ل ه إ ل ا هو قال الحي القيوم ت أ م ل و ا لما قال الله لا إ ل ه إ ل ا هو يعني الله رب الكون الملك العظيم الخالق لا إ ل ه إ ل ا ل ا يجوز أ ن يعبد بحقين سواه سبحانه وتعالى وهو كذلك أ ي أ ن ه سبحانه وتعالى هو المعبود ب ح ق و أ ن كل ع ب ا د ة توجه ويتوجه بها إ ل ى غيره هي باطل انه الملك الجبار الواحد القهار م ل ك الملك سبحانه وتعالى الله لا إ ل ه إ ل ا قال الحي القيوم أ ل م يكن ممكنا ان ت أ ت ي ص ف ة أ خ ر ى أ و اسم آ خ ر لاسماء الله الحسنى ل ى يعني ممكن من حيث أ ن الله عز وجل له ا س م ا الحسنى الرحمن الرحيم ولكن قال الحي ا ق ي و م ل أ ن ه عز وجل بمقتضى كونه حيا قيوما أ ح ي ا كل ذي حياه وقام على أ م ر ه خلقا و ت ق د ي ر ا و ت د ي ر ا ورزقا وهدايه كل شيء في السماوات وفي ا ل أ ر ض فكان لذلك حق أ ن يوحد و أ ج ب ر ان لا يزيغ المسلمون عن هذه الحقيقه الله لا إ ل ه إ ل ا هو يذكرنا سبحانه وتعالى باسمه ا ل أ ع ظ م المحيط بكل الكون الحي القيوم محيط بكل الكون من حيث انه يحيي كل ذي ح ي ا ة ما ي ن س و ا حد من الشجر أ و الحجر أ و الانسان أ و الحشر أ و أ ي مخلوق في ا ل أ ر ض أ و في السماء فيه حياه ل ب ه من في ج ه ة أ خ ر ى من غير مصدر ا ل ح ي ا ة الحي الواحد سبحانه وتعالى فما من ح ي ا ة في ذي ح ي ا ة إ ل ا وهي ق ا د ة من اسمه الحي ا ل م ح ي سبحانه وتعالى و ا ل ح ي ا ة في ذوي ا ل ح ي ا ة من الحياه ح ا ر ي ة ح ي ا ة ت ع ط ي ه ا الله عز وجل ل ح ي من ذوي ا ل ح ي ا ة من الحياه يعطيهم ا ل ح ي ا ة ع ا ر ي ة عالية سلس يعطيها ل ف واحد ل م د ة م ع ي ن ة و ع ب ي ك م ه ا سواء كان هذا الحي نباتا أ و إ ن س ا ن ا أ و حيوانا او حشره او ملاكا أ و جينا أ و ما كان ف ي الحياه راه عيش بها ل م د ة م ع ي ن ة سلس كل من عليها فان كل من عليها فان ف إ ذ ا هذا ا ل ث ن ا ء المقضي به على كل حي دال على أن هذه اللطيفة على ان ل ل على ط ي ف ة أ هذا السر الذي اودع في كل حي ن إ ن م ا هو عاريت ولا يملكه إ ل ى ا ل أ ب د بل لا يملكه أ ص ل ا ان ا ل م ل ك الحقيقيه ت ق ت ي حيازه كامله و س ا ن ه كما في الفقه ولكن ي ل ك ي ف ا ل إ ن س ا ن ا ل ح ي ا ة م ج ا ز ي ة أ م ا ا ل م ل ك ل ل ح ي ا ة حقا و ح ق ي ق ة إ ن م ا هو رب ا ل ح ي ا ة الحي سبحانه وتعالى ه ذ ه اسم فعل هو من أ ع ظ م أ س م ا ء الله في اسماء ل وكونه عز وجل القيوم فذلك أ ي ض ا من عظائم صفاته ومن علاقه قيوم ما ترفع ل ه م أ ي حاجه كي يوقع ل ه ا و ف ي يدير أ ب د ا من حيث التدبير و ت س ي ي ر للكون و ل ل ح و ا ل ي في ا ل أ ر ض وفي السماء فكل ذلك آ ئ ل إ ل ى اسمه عز وجل القيوم المؤمن إ ل ا يفوض كل أ م ر ه إ ل ى ق ي و م ي ة القيوم اي إ ل ى الله عز وجل حيث هو قيوم وتعيش م ن ت ا ح الباب ت أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب التي كليت ش ي ح ه وهمها وغمها ما كليت شريحا ه و إ ن م ا عليك أ ن ترضى بما قدر الله لك وبما قدر عليك وتكون في ذلك من الموقنين وكونه م سبحانه وتعالى الحي القيوم ه و كذلك في م ل ف ه كله شامل جامع الله لا إ ل ه إ ل ا هو الحي القيوم لا ت أ خ ذ ه س ن ة ولا نوم فقيوميته سبحانه وتعالى شامله جامعه ما كنش لحظه تغيب فيها حاشا لله أ ب د ا لا ت أ خ ذ ه س ن ة ولا نوم ا ل س ن ة هي بك الغمضه ة فلتكن و قلس متعب ي د خ ل النعس م ر ة م ر ة ي غ ي ب و ا ح د ث ا ن ي ة توعدك لو أ ن ك تايب شيء يرى لا قدر الله يدفن ا فتحس ب و ح د فزعا لفتحك لك تكون على م ح ق الخطر حن و ا ح د الله العافيه ب س ي ن ة و ا ح د ة كانت مصيره النهائي في ح ا د ث ة سير ي نعوذ بالله من الحوادث يعني بحيث أ ن ه ث ا ن ي ة خطفه وحده يد ا ل ن ع ت ق د ر ك ر ب ح ي ا ة فلو وكل اليك إ أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن ت سير شيئين من الكون و أ خ ذ ت س ن ة فمعنى ذلك انك ستدع ذلك الشيء يصطدمه ويخرج عن ناموسه وسنته التي جعلها الله عليه هذا على سبيل الارض ولا م ش ح ة ك ي الامساك لا تاخذه سنه ولا نوم والنوم معروف يعني الانسان ينال ويدخل في سباع شهر نائس بشر فلهذه ولكي لان الله موصوف بصفات الكمال ا جل وعلا ولا ينام الا الضعيف بل يحتاج الى راحه ولقد ضلت يهود حينما زعمت ان الله عز وجل خلق السماوات والارض في سته ايام استراح في السابع وما مسنا من لغوب فكان عز وجل يرد على يهود ا ل ك ذ ب ة ا ل ف ج ر ة الذين ن ذ ب و ا لله عز وجل أ س و أ الصفات التي لا ينسبونها ل أ ن ف س ه م وذلك كان من أ س ب ا ب غضبه عز وجل ن ع ذ به من غضبه عليهم و ل عنهم إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة فالله سبحانه وتعالى له الكمال وله الجلال في ا ل أ س م ا ء وفي الصفات إ ذ ن ما يحدث للناس مما نشهد ونسمع ليس معناه أ ن ه ا ن ت ل ا ك عن ت ك ف ي ر الرباني العظيم من ك و ن قطعنا لا ت أ خ ذ ه س ن ة ولا ن و ر فكل ما يقع يقع إ ن م ا يقع ضمن ه اسمه الحي القيوم وضمن كونه لا ت أ خ ذ ه س ن ة ولا ن و ر إ ذ ن ا ل ن ت ي ج ة أ ن كل ما يحدث ان الله عز وجل يرتب به أ م ر ا ل أ ن سبحانه وتعالى لا يلعب ت ع ا ل ى سبحانه وتعالى عن العبث واللاعب والداعي كل شيء ق ا المسلمين مما وقع ويقع في فلسطين أ و في أ ف غ ا ن س ت ا ن أ و في ل بثناء او أ ي مكان فهو سبحانه وتعالى ي ر ت ب ل ل ن ا س وللمسلمين امرا كي يجد في ح كي يهيئ في حجر الله امور ليست ع ا د ي ة تماما وقد وردت بشائر ونظر في كتاب الله وفي س ن ة رسول الله مما ا خ ر ج و العلماء من أ ح ا د ي ث الفتن في الكتب الصحاح وكتب السنن من أ ع ا د ي ب الغرائب فهو سبحانه وتعالى اذا ملك السماء وملك ا ل أ ر ض له سلطان السماء وله سلطان ا ل أ ر ض فيجب إ ذ ا أ ن ترى من خلال كل وقائع التاريخ الذي يقع اليوم ان الاحداث التي تقع اليوم هي تاريخ المستقبل يعني من بعد النفع السنه و ا ت ا ر ي خ وجب ي أ ن ترى من خلال كل ذلك أ ف ع ا ل الله عز وجل من حيث القيوميه ومن حيث التقدير لذوي ا ل ح ي ا ة و ا ل أ ح ي ا ء ومن حيث ط ب ي ع ة التدافع الذي حدث الله عز وجل عنه في ا ل ق ر آ ن العظيم ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض الى ستات مرسل ه ذ ا شيء عجيب فبمثل هذا يصلح الله ا ل أ ر ض وقد راينا وشهدنا ا في التاريخ المعاصر الحي ا م و ج و د عنه ن بعض الشعوب ا ل إ س ل ا م ي ه فاتاقت عن أ م ر ربها فحق عليها فسلط الله عليها أ ح د ا ه ا فكان إ ذ ن أ ن جعل عز وجل ذلك سببا ل ت و ب ة كثير من المسلمين و أ و ب ا ت ه إ ل ى الله اوروبا الشرقيه كان كثير الشعوب م س ل م ة في التاريخ المشيرين البانيين ا ل ف و ف د ي ن ل ع ا ص ر ي ن في ظروف م ع ي ن ة في التاريخ المعاصر القريب فقد أ غ ل ب الناس إ س ل ا م ه م ولم يبقادهم منه إ ل ا ا ل أ س م ا ء هذا محمد ه ذ ا علي ه ذ ا ف ا ط م ة وهذا أ ح م د وهذا عمر فصارت ا ل م ر أ ة على اسف تتزوج ف ر ب ي ا هذا حق واقعي و ق د صغرت الى بعض البلاد في تركيا كاين ح ي ا ء لي... لا ل س ي ن يعرفون من ا ل إ س ل ا م إ ل ا انتماءاتهم التاريخيه ضررات ع ج ي ب ة بعضهم مثلا ي ص و م رمضان ويفطر على خمس وكثير منهم لا يعرفون ذابت ا ل ه و ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة وذابت ا ل ش خ ص ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة ذابت التنازل مع العدو والاندماج فيه هذا الذي يراد للمسلمين اليوم بما يسمى بالعولمه الشرك اسم العولمه شيء هو, هو تهويدا ل ع ل م ي ر ض ه ي ل ه د ي العلم تهويدا العلم من خلال ا ق ت ص ا د والثقافه و إ ع ل ا م الى اخره ما الحبل الذي نعتصم به ا ل ح ق ي ق ة تعظيم الله ا ل ه م انه حي ا ل قيوم و إ ن م ا العقيده ت أ خ ذ من نصوص الكتاب سوى طرق ومن نصوص السنه شتيرا وبيانا مرتبط ارتباط وثيق بكتاب الله عز وجل ولذلك قال عز وجل والذين يمسكون بكتابه يمسكون تمسيج فيه د ل ا ل ة على أ خ ذ بقوه ياخذ الكتاب ب ق و ة وهذا التمسيج فيه د ل ا ل ة ز ا ئ د ة على الاخذ ب ق و ة ل أ ن ا ل أ خ ذ ب ق و ة فيه طلب عزيمه يعني طلب العزائم في تطبيق الكتاب أ م ا ل ت م س ي ك ل ا إ ض ا ف ة إ ل ى ذلك يعني العزائم ا ت ح ق ي في ق الكتاب هي معنى اخر ماخوذ من ه م المخالفه وهي ق ا ئ د ة في علم اصول الفقه م ع ر و ف ة يعني تمسيكك ا ل ك ت ا ب ذ ا ل على أ ن هناك من يريد أ ن ينتزعه منها حيث المصحف أوراث وطباعة من حيث هو طبعاً لا لكن الله عز وجل عبر بيل كتابي ب ل كتاب فانما يؤدر بذلك عن القران من حيث هو القران كلام الله عز وجل لدي القران ونبدو هو عز وجل لبث ونقيم حدودها في وفي مسحولنا ونطروقها دو من زي ر و م ن ا وين زي م صلاحاته وين صابره من حياتي سبعين لا يدورها دلوها دلوها دلوها د و ه ا ل و ه ا دلوها د ل ه ا د ل و ه د ل ا دلوها دلوها و ه ا دلوها د ل و د ل و د ل ه ا دلوها دلوها د ل و ا و ه ا دلوها د ل و ه ل و ه ا ا و ه ا دلوها دلوها ل و ه ا دلوها دلوها د ل ه ا ش ر و ه ا بهذا المعنى الناس مثلا ليهم ف ث ي ر ل ع ا ل أ س ف الشديد ومنهم لا يسمون ما يسمون بمثقفين ن نبيا الحرب و ا س ع غ ل ا ل ر ف ض ة الجهاد مثلا ما عندنا ن دينهم هي رفضه كتاب الله هزو لولا هزوها كيف انفعله أ ل ف ا ظ ا ل ق ر آ ن بها نحيا إ ن أ ض ع ن ا ه ا أ ض ع ن ا حياتنا كلها وقد ورد عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حديث ع ج ي ز كتاب الله حبل الله الممدود من السماء إ ل ى ا ل أ ر ض طرفه ا ل أ ع ل ى بيديه وطرفه ا ل أ د ن ى بمن أ م س ك به منكم في ر و ا ي ة إ ن هذا ا ل ق ر آ ن سبب سبب أ ي حبل فقد خرج عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على المسلمين في المزيد وقال لهم أ ب ش ر و ا أ ب ش ر و ا أ ل ي تشهدون ان لا إ ل ه إ ل ا الله واني رسول الله عليه الصلاه والسلام قالوا بلى يا رسول الله قال فان هذا ا ل ق ر آ ن س ت حبل حدوا فيه ط ر ف و الاعلى ا بيد الله و ط ر ف و الادنى ا بمن أمسك امسك به منكم و إ <تصفيق> د خ ا ل الخرافات ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي <دي> ة في إ د م غ ت <تصفيق> ن ا و ا ل أ خ ل ا ق ا ل ي ه و د ي ة في حياتنا كثير من خراب المسلمين اليوم في أ خ ل ا ق ه م وفي نسائه اصوله أ خ ل ا ق اليهود بل النصارى انفسهم أ و ر و ب ا ي ك و ن مقصر نفسدهم في ا ل أ خ ل ا ق بينهم غير ل ي ه م وهذا معروف في التاريخ ا ل أ و ر و ب ي تاريخ الاداب ا ل أ و ر و ب ي لا أ ف س د أ خ ل ا ق النصارى هذا امر عجيب إ ل ا ا ل ي و م يعني قبل قرنين من الزمان غير ا ل ب ن ي ق ر م ي ن تاريخ البشريه ليس شيء ح ل ق كانت ا ل م ر ا ة ا ل ف ر ن س ي ة ت ب ت من خرقه فرنسا و ا ل أ س ر ة أ س ر ة والزواج زواج ا ل آ ن صاروا ب س ل الكلاب بفعل اليهود اليهود الذين نشروا ث ق ا ف ة الفساد والشذوذ والخراب هم ج ر ث و م ة العالم البشري المكروم ديال بندم ا ل س ل ط ديال المجتمعات هم من اليهود وهذا قديم والعزيز انه مبين, مبين في كتاب الله نقطه على النقطه مبين في كتاب الله عز وجل ص و ر ة ا ل ب ق ر ة م ص ف ر ة في أ خ ل ا ق ه م يكفي أ ن تعرف ي من أ خ ل ا ق ه م انهم قتلوا ا ل أ ن ب ي ا ء وانهم ا س ت ه و ا برسل الله الذين آ م ن و ا بهم هذا يعنيه إ ذ ا لم يؤمنوا قتلوا اذا ما امنوا بالرسول قتلوا كما قتلوا إ ش ي ا ء فقتلوا ذ ك ر ي ا و إ ذ ا امنوا سخروا من رسوله كما سخروا مرات من موسى عليه السلام اذهب انت وربك فقتل انها هم قائد ومثل هذا كثير كل ما يحدث اذن يجري ان يزيدنا يقينا بكتاب الله وتعظيما لربنا سبحانه وتعالى هذه آيات, ايات بصائر ليشوف ا ل إ ن س ا ن ب ع ي ن ه غير م ب غ ا ل ي ي ق ن اليقين الحق في كتاب الله عز وجل الذي تتحرك آ ي ا ت ه ا ل آ ن تاريخا بشريا إ ذ ن ا ل ع و د ة إ ل ى التوحيد و إ ل ى تعظيم الله عز وجل باب من أ ب و ا ب الدين و ح ص م من حصون ا ل إ س ل ا م الكبرى ولذلك ن ل م ي ف ت ا ق ا ل ق ر آ ن ولم يزل ا ل إ س ل ا م ثلاث عشره س ن ة منك قبل ا ل ه ج ر ة يرب الناس عن التوحيد ع ق ي د ة وعلى ا ل ص ل ا ة عملا سبحان الله العظيم يعني تطاشي سنه ومحمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يدعو إ ل ى ربه ويعمل ب م ق ص د أ م ر ه ونهيه وخلاصه ذلك كله توحيد الله الصلوات يعني كل ذلك باب على أ ن المؤمن يجب أ ن يجذر اليقين في قلبه عقيدته علمه يقين ه يكتسب يكتسب طبعا هو إ ح س ا ب و ش ع و ر ولكن في كيف يكتسب ا ل إ ح س ا ب يكتسب باكتساب اسبابه ا ل آ ي ا ت إ ذ ا التي هي ن ا ط ق ة في كتاب الله عز و ج حينما تراها ن ا ط ق ة في ح ي ا ة الناس ف إ ن م ا ذلك سبب كما ذكرت من أ س ب ا ب اليقين وسبب من أ س ب ا ب ا ل ط ا ظ ي وهذا يقودنا إ ل ى أ م ر آ خ ر يختم به كلامنا وهو أ ن ه على المسلم إ ذ ن أ ن يوقن ب ا ل آ ي ا ت و ا ل ن ظ ر التي لم تقع ذ ع د مما نطق به ا ل ق ر آ ن العظيم ياخذه المسلم ح ق ي ق ة لا مجازه وتواتر في ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من مثل ظهور الدابه ة عصور ا ل د ا ب ة مثلا و إ ذ ا وقع عليهم القول أ خ ر ج ن ا لهم د ا ب ة من ا ل أ ر ض تكلمهم إ ن الناس كانوا ب آ ي ا ت ن ا لا يوقنون دابه حدث عنها ا ل ق ر آ ن وفصلت ي ه ا ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة هذا مثال من النذر التي يجب على المسلمين أ ن يعتقدوا بها وبخروجها أ خ ر ج ن ا لهم د ا ب ة من ا ل أ ر ض تكلمهم كما ورد في الحديث الصحيح تسم الناس على خراطينهم تسم الناس ا على خ ر يعني ن ي أ ن ه ا تعليه الكافر علامه على منخرق وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويعمرون فيكم يعني هؤلاء الناس الذين ستموا الدابه على خرافيهم ن حتى يشتري الرجل منكم الدابه فيقال له ممن اكتريتها فيقول من الرجل المخطم ت ذكرت تقول تخرج حلاماتها و وهذا هو وهو وجل وكثير الرواية ا المحل الذي الإسناد دابة مكان إما الأرض الحديث أنها ف في نفس ر يخرج أرض آخر ة حنبل أحمد من من من من منك من صحيح صحيح وهي نبي عجيب في بن بعض ب ق او تسبق بشروق الشمس من غربي ة أ و من م غ ر ب ي ة يعني شروق الشمس من غ ر ب ي ة إ م ا أ ن ه يسبق ظهور د ا ب ة أ و أ ن ا ل د ا ب ة تسبق كما في الحديث يعني اذا ظهرت هذه ف ا ن ض ي ق ت و إ ذ ا ظهرت تلك ف ا ن ض ي ق هذه و كلما ظهرت و ا ح د ة من هذه النظر الكبرى إ ن س ا ن انا اذن ايمان الكافر ما ب ق ل و ق ت ش ه انا كافر و تصل ا ل د ا ب ة إ ل ى الرجل الكافر يسلم ويصلي فتنطق في وجهه تقول له ا ل آ ن تصلي وقد كفرت وفعلت وفعلت ك ل م ه م بعض الناس يصعب هذا الامر أ أن م ر ل ليقولوا يقولوا لأن ل ل ن ا هذا ا ا س ك ليس كلام لا حقيقة يجب أبدا ا أن تأخذ ب ع ة حقيقة القرآن ما الدليل على إلى دل على ليس على حقيقة أنه تكلمهم تكلمهم ماذا يعجز الله عز وجل أ ن ينطق د ا ب ة أ و أ ن ينطق ح ج ر وسينطق ا ل ح ج ر والشذر كما في الحديث وقد ب ك الجذع كما في صحيح البخاري جزع عليه عليه عندما عليه النخل الذي كان النبي الصلاة والسلام بكى وناح طارق على النبي عليه الصلاة والسلام إلى المنبر ومثل هذا الدادة الناس الناس كانوا بآياتنا لا يوقنوا أن الناس إلى ومثل تكلم إن أن هذه يكتب كثير بكى وضحف وهذه تفسير في قراءات ح د ث ت السمكره تكلمهم أ ن الناس أ ي ماذا تقول لهم تقول لهم أ ي ه ا الناس لقد كنتم لا تؤمنون ب ا ل ق ر آ ن ب آ ي ا ت ا ه و لا تؤمنون ب آ ي ا ت الله التي كانت تقع في المكان فلان و زمن فلان و مكان فلان وتفسيرون ذلك تفسيرا ماديا فها انا ا ل آ ن آ ي ة من آ ي ه الله ن ا ط ق ة أ ص ب ح ك م اصبح كل م شخص في شيء أ ن ت كافئ و أ ن ت م ف ل م وهكذا تعرف الناس ب إ ي م ا ن ه م وكفرهم ونتحين ولا تحين مناص عن عيدين ولا تحين ندم ولا مفر عن عيدين هذا ليس حديث يقولون بدي موخص ح عنده يكون فيه ظن والظن يلحق خبر لحي هذا ق ر آ ن هذا ق ر آ ن و ب ا ل م ن ا س ب ة هذا من الاحاديث ا ل م ت و ا ت ر ه الذين عدوا الاحاديث ا ل م ت و ا ت ر ه قالوا حديث دابق حديث ا ل م ت و ا ت ر المقطوع به ا ن د ا الى رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في وصف هذه ا ل د ا ب ة التي كاسم الناس تتعلم الناس فتطبع الناس على و ج ه ه م على ما نخرج ضعوا ا ل ك ا ف ر ة لعلامه سيظهر لكل الناس أ ن ه كافر المقصود من هذا أ ن ا ل إ ن س ا ن د ا ئ يؤمن ب آ ي ا ت الله عز وجل م ت ح ق ي ق ا ل آ ن من ا ل ن ظ ر الصغرى ف إ ن ه لا يؤمن عليه أ ن يكفر و أ ن يخرج عن الحق وعن الصواب إ ذ ا ما فتن ا ب آ ي ا ت الله عز وجل الكبرى المسلم يعاقب على عدم ا ل إ ي م ا ن وعدم اليقين حينما تظهر آ ي ا ت الله التي تدل على هذا ا ل أ ق ي ن ان الناس كانوا ب آ ي ا ت ن ا لا يوقنون مشكلتهم أ ن ه م كانوا يشكون لا يوقن و ن يجب أ ن نقطع ف كل خبر ورد في كل ه ومن ذلك تدبير ما يقع ا ل آ ن ب ا ل ن ا س في فلسطين وفي ت ل ر ي خ قطعا ب أ ن في ذلك ترتيبا ما وحكمه ن ا يهيئ الله بها أ م ر الناس و أ م ر ا ل إ س ل ا م و أ م ر المسلمين وفي ذلك خلت ما فيه من تعظيم الله عز وجل اللهم علينا الحق حقا وليسنا ا ب ا ع ه وعلينا الباطل ب ا ط ل ا وليسنا اجتنابه وجعلنا لك من الشاكرين و ص ل اللهم وسلم وبارك على سيد الاولين و ا ل ا ف ر ي ن و آ خ ر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ا ل س ل ا م عليكم